أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنكى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبقى I Dan. فالورد تذوى واعتنكى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى